بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدسر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقون فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا Wegen het te laat om de rug En het En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 وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر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 we gaan het فتنة إلا فتنة إلا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا Hello. ولأقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بِهَا ذلك يضر الله ما يشاء ويهدي ما يشاء وما هي إِلَّا ذكرى للبشر نذير البشر لمن شاء Thank mm -hmm. you. Weer niet te we niet we حتى أتانا اليقين أما تنفعهم شفاة الشافعين طرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتاصح فم نشره كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ